رحمة بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب أحسن القصص بما أروحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل ذي لمن mm -hmm. Now I Ew. Can't can. Oh, God. وتكونوا من بعده قوما صالحين قنا غت ي وَيذ وَإ لنك ح وهم أسره بضاه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص وَكَانُوا فِي غَمْرَةٍ مِّنَ الذَّاكِرِينَ وَقَال لَّن <تصفيق> ولم <تصفيق> وقال استلك وقال استلك الله الله نعاد تَنَى عن نَفْسِي وَقَلْتُ الأَبْوَابُ الله وَالحَقَّ إنه لا يسلح الظالمون ولقد هدوا What's ever going to زیده شاه Oh <laughs>